التصور الإسلامي والثقافة العبودية المطلقة لله وحده هي الشطر الأول لعكم الإسلام الأول فهي المدلول المطابق لشهادة أن لا إله إلا الله والتلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشطر الثاني لهذا الركن فهو المدلول المطابق في شهادة أن محمدا رسول الله كما جاء في فصل لا إله إلا الله منهج حياة والعبودية المطلقة لله وحده تتمثل في اتخاذ الله وحده إلهاً عقيدة وعبادة وشريعة فلا يعتقد المسلم أن الألوهية تكون لأحد غير الله سبحانه ولا يعتقد أن العبادة تكون لغيره من خلقه ولا يعتقد أن الحاكمية تكون لأحد من عباده كما جاء في ذلك الفصل أيضا فلقد أوضحنا هناك مدلول العبودية والاعتقاد والشعائر والحاكمية ففي هذا الفصل نوضح مدلول الحاكمية وعلاقته بالثقافة إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله وحده والتحاكم إليها وحدها والحكم بها دون سواها. إن مدلول الشريعة في الإسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية ولا حتى في أصول الحكم ونظامه واوضاعه إن هذا المدلول الضيق لا يمثل مدلول الشريعة والتصور الإسلامي إن شريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوك وأصول المعرفة أيضا يتمثل في الاعتقاد والتصور بكل مقومات هذا التصور تصور حقيقة الألوهية وحقيقة الكون غيبه وشهوده وحقيقة الحياة غيبها وشهودها وحقيقة الإنسان والارتباطات بين هذه الحقائق كلها وتعامل الإنسان معها ويتمثل في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأصول التي تقوم عليها لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده ويتمثل في التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأوضاع وهو ما يطلق عليه اسم الشريعة غالبا بمعناها الضيق الذي لا يمثل حقيقة مدلولها في التصور الإسلامي ويتمثل في قواعد الأخلاق والسلوك في القيم والموازين التي تسود المجتمع ويقوم بها الأشخاص والأشياء والاحداث في الحياة الاجتماعية ثم يتمثل في المعرفة بكل جوانبها وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة وفي هذا كله لا بد من التلقي عن الله تتلقي في الأحكام الشرعية بمدلولها الضيق المتداول سواء بسواء والأمر في الحاكمية في مدلولها المختص بالحكم والقانون قد يكون الآن مفهوما بعد الذي سقناه بشأنه من تقريرات والأمر في قواعد الأخلاق والسلوك وفي القيم والموازين التي تسود المجتمع قد يكون مفهوما كذلك إلى حد ما إذ أن القيم والموازين وقواعد الأخلاق والسلوك التي تسود في مجتمع ما ترجع مباشرة إلى التصور الاعتقادي السائد في هذا المجتمع وتتلقى من ذات المصدر الذي تتلقى منه حقائق العقيدة التي يتكيف بها ذلك التصور أما الأمر الذي قد يكون غريبا حتى على قراء لمثل هذه البحوث الإسلامية فهو الرجوع في شأن النشاط الفكري والفني إلى التصور الإسلامي وإلى مصدره الرباني وفي النشاط الفني صدر كتاب كامل يتضمن بيان هذه القضية اعتبار أن النشاط الفني كله وهو تعبير إنساني عن تصورات الإنسان وانفعالاته واستجاباته وعن صورة الوجود والحياة في نفس إنسانية وهذه كلها يحكمها بل ينشئها في النفس المسلمة تصورها الإسلامي بشموله لكل جوانب الكون والنفس والحياة وعلاقتها ببارئ الكون والنفس والحياة وبتصورها خاصة لحقيقة هذا الإنسان ولحقيقة مركزه في الكون وعاية وجوده ووظيفته وقيم حياته وكلها متضمنة في التصور الإسلامي الذي ليس هو مجرد تصور فكري إنما هو تصور اعتقادي حي موح مؤثر فعال دافع مسيطر على كل انبعاث في الكيان الإنساني فأما قضية النشاط الفكري وضرورة رد هذا النشاط الى التصور الاسلامي ومصدره الرباني تحقيقا للعبودية الكاملة لله وحده فهذه هي القضية التي تقتضي منا بيانا كاملا لانها قد تكون بالقياس الى قراء هذا البيان حتى المسلمين منهم الذين يرون حتمية رد الحاكمية والتشريع لله وحده غريبة او غير مطروقة ان المسلمة لا يملك أن يتلقى في أمر يختص بحقائق العقيدة أو التصور العام للوجود أو يختص بالعبادة أو يختص بالخلق والسلوك والقيم والموازين أو يختص بالمبادئ والأصول في النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنساني وبحركة التاريخ الإنساني إلا من ذلك المصدر الرباني ولا يتلقى في هذا كله إلا عن مسلم يثق في دينه وتقوى ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة ولكن المسلم يملك أن يتلقى في العلوم البحثة كالكيمياء والطبيعة والأحياء والفلك والطب والصناعة والزراعة وطرق الإدارة من الناحية الفنية الإدارية البحثة وطرق العمل الفنية وطرق الحرب والقتال من الجانب الفني إلى آخر ما يشبه هذا النشاط. يملك أن يتلقى في هذا كله عن المسلم وغير المسلم، وإن كان الأصل في المجتمع المسلم حين يقوم أن يسعى لتوفير هذه الكفايات في هذه الحقوق كلها باعتبارها فروض كفاية، يجب أن يتخصص فيها أفراد منه، وإلا. أثم المجتمع كله إذا لم يوفر هذه الكفايات ولم يوفر لها الجو الذي تتكون فيه وتعيش وتعمل وتنتج ولكن إلى أن يتحقق هذا فإن للفرد المسلم أن يتلقى في هذه العلوم البحثة وتطبيقاتها العملية من المسلم وغير المسلم وأن ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم وأن يشغل فيها المسلم وغير المسلم لأنها من الأمور الداخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وهي لا تتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والإنسان وغاية وجوده وحقيقة وظيفته ونوع ارتباطاته بالوجود من حوله بخالق الوجود كله ولا تتعلق بالمبادئ والشرائع والأنظمة والأوضاع التي تنظم حياته افرادا وجماعات، ولا تتعلق بالأخلاق والآداب والتقاليد والعادات والقيم والموازين التي تسود مجتمعه وتؤلف ملامح هذا المجتمع ومن ثم فلا خطر فيها من زير عقيدته او ارتداده إلى الجاهلية فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الإنساني كله أطرابا أو مجتمعات فهو المتعلق بالنظرة إلى نفس الإنسان وإلى حركة تاريخه وما يختص بتفسير نشأة هذا الكون ونشأة الحياة ونشأة هذا الإنسان ذاته من ناحية ما وراء الطبيعة وهو ما لا يتتعلق به العلوم البحثة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب وإلى آخره فالشان فيه شأن الشرائع القانونية والمبادئ والأصول التي تنظم حياته ونشاطه مرتبط بالعقيدة ارتباطا مباشرا فلا يجوز للمسلم أن يتلقى فيه إلا عن مسلم يثق في دينه وتقواه ويعلم أنه أنه يتلقى في هذا كله عن الله والمهم أن يرتبط هذا في حس المسلم بعقيدته، وأن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته لله وحده أو مقتضى شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إنه قد يطلع على كل آثار النشاط الجاهلي ولكن لا ليكون منه تصوره ومعرفته في هذه الشؤون كلها إنما ليعرف كيف حرف الجاهلية وليعرف كيف يصحح ويقوم هذه الانحرافات البشرية لردها إلى أصولها الصحيحة في مقومات التصور الإسلامي وحقائق العقيدة الإسلامية إن اتجاهات الفلسفة بجملتها واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتها واتجاهات علم النفس بجملتها عدى الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها ومباحث الأخلاق بجملتها واتجاهات دراسة الأديان المقارنة بجملتها واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتماعية بجملتها فيما عدا المشاهدات والأحصائيات والمعلومات المباشرة للنتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجهات الكلية الناشئة عنها إن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي أي غير الإسلامي قديما وحديثا متأثرة تأثرا مباشرا بتصوراتنا اعتقادية جاهلية وقائمة على هذه التصورات ومعظمها إن لم يكن كلها يتضمن في أصوله المنهجية عداء ظاهرا أو خفيا للتصور الديني جملة وللتصور الإسلامي على وجه خاص والأمر في هذه الألوان من النشاط الفكري والعلمي ليس كالأمر في علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والأحياء والطب وما إليها ما دامت هذه في حدود التجربة الواقعية وتسجيل النتائج الواقعية دون أن تتجاوز هذه الحدود إلى التفسير الفلسفي في صورة من صوره، وذلك كتجاوز الداروينية مثلا في مجالات إثبات المشاهدات وترتيبها في علم الأحياء إلى مجال القول بغير دليل وبغير حاجة للقول كذلك إلا الرغبة والهوى إنه لا ضرورة لافتراض وجود قوة خارقة عن العالم الطبيعي لتفسير نشأة الحياة وتطورها إن هذا المسلم الكفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشؤون وفي المستوى الذي تبدو فيه محاولات البشر في هذه المجالات اذيله ومضحكة فضلا عن أن الأمر يتعلق تعلقا مباشرا بالعقيدة وبالعبودية الكاملة لله وحده إن حكاية أن الثقافة تراث إنساني لا وطن له ولا جنس ولا دين هي حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحثة وتطبيقاتها العلمية دون أن تجاوز هذه المنطقة إلى التفسيرات الفلسفية الميثافيزيقية لنتائج هذه العلوم ولا إلى التفسيرات التلسفية لنفس الإنسان ونشاطه وتاريخه ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية جميعا ولكنها فيما وراء ذلك إحدى مصائد اليهود العالمية التي يهمها تنهيع الحواجز كلها بما في ذلك بل في أول ذلك حواجز العقيدة والتصور، لكي يمتذ اليهود إلى جسم العالم كله، وهو مسترخ مخدر يداول اليهود فيه نشاطهم الشيطاني وفي أوله نشاطهم الربوي الذي ينتهي إلى جعل حصيلة كد البشرية البشرية كلها تؤول إلى أصحاب المؤسسات المالية الربوية من اليهود. ولكن الإسلام يعتبر أن هناك فيما وراء العلوم البحثة وتطبيقاتها العملية نوعين اثنين من الثقافة الثقافة الإسلامية القائمة على قواعد التصور الإسلامي والثقافة الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها إلى قاعدة واحدة قاعدة إقامة الفكر البشري إلها لا يرجع إلى الله في ميزانه والثقافة الإسلامية شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي الإنساني وفيها من القواعد والمناهج والخصائص ما يقفل نمو هذا النشاط وحيويته دائما ويكفي أن نعلم أن الاتجاه التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الصناعية الأوروبية الحاضرة لم ينشأ ابتداء في أوروبا فإنما نشأ في الجامعات الإسلامية في الأندلس والمشرق مستمدا أصوله من التصور الإسلامي وتوجيهاته الى الكون وطبيعته الواقعية ومدخراته واقواته ثم استقلت النهضة العلمية في اوروبا بهذا المنهج واستمرت تنميه وترقيه بينما ركد وترك نهائيا في العالم الاسلامي بسبب بعد هذا العالم تدريجيا عن الاسلام بثال عوامل بعضها كامن في تركيب المجتمع وبعضها يتمثل في الهدوم عليه من العالم الصليبي والصهيوني، ثم قطعت أوروبا ما بين المنهج الذي اقتبسته وبين أصوله لا الاسلاميه الإسلامية وشردت به نهائيا بعيدا عن الله في أثناء شروطها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على الناس بغيا وعدوانا باسم الله وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوروبي بجملته شأنه شأن إنتاج الفكر الجاهلي في جميع الأزمان في جميع البقاع شيئا آخر ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات التصور الإسلامي ومعادية في الوقت ذاته أداء أصيلا للتصور الإسلامي ووجب على المسلم أن يرجع إلى مقومات تصوره وحدها وأن لا يأخذ إلا من المصدر الرباني إن استطاع بنفسه وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقي يعلم عن دينه وتقواه ما يطمئنه إلى الأخذ عنه إن حكاية فصل العلم عن صاحب العلم لا يعرفها الإسلام فيما يختص بكل العلوم المتعلقة بمفهومات العقيدة المؤثرة في نظرة الإنسان إلى الوجود والحياة والنشاط الإنساني والأوضاع والقيم والأخلاق والعادات وسائر ما يتعلق بنفس الإنسان ونشاطه من هذه النواحي إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم عن غير المسلم أو عن غير التقي من المسلمين في علم الكيمياء البحتة أو الطبيعة أو الفلك أو الطب أو, الطب أو الصناعة أو الزراعة أو الأعمال الإدارية والكتابية وأمتالها. وذلك في الحالات التي لا يجد فيها بسلما تقياً يأخذ عنه في هذا كله كما هو واقع من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم النشئ من بعدهم عن دينهم ومنهجهم وعن التصور الإسلامي ومقتضيات الخلافة في الأرض بإذن الله وما يزم لهذه الخلافة من هذه العلوم والخبرات والمهارات المختلفة ولكنه لا يتسامح في أن يتلقى أصول عقيدته ولا مقومات تصوره ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيه ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه ولا مذهب مجتمعه ولا نظام حكمه ولا منهج سياسته ولا موجبات فنه وادبه وتعبيره إلى آخر من مصادر غير إسلامية ولا أن يتلقى عن غير مسلم يثق في دينه وتقواه في شيء من هذا كله إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة كاملة كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية ما هو من تخصصه وما هو من هواياته ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره فإنما عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها وعلى ضآلتها وعلى قزامتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلى غرورها والدعائها كذلك وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي ومع ذلك فليس الذي سبق في هذه الفقرة رايا لي أبديه إن الأمر أكبر من أن يفتى فيه بالراي إنه أسقل في ميزان الله من أن يعتمد المسلم فيه على رأيه إنما هو قول الله سبحانه وقول نبيه صلى الله عليه وسلم نحكمه في هذا الشان ونرجع فيه إلى الله والرسول كما يرجع الذين آمنوا إلى الله والرسول فيما يختلفون فيه يقول الله سبحانه عن الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين بصفة عامة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 إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحافظ أبو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنهم لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لم يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق وإنه والله لو كان موسى حيا بين اظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وحين يتحدد الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين على ذلك النحو القاطع الذي يقرره الله سبحانه يكون من البلاهة الظن لحظة بأنهم يصدرون عن نيه طيبة في أي مبحث من المباحث المتعلقة بالعقيدة الإسلامية أو التاريخ الإسلامي أو التوجيه في نظام المجتمع المسلم أو في سياسته أو اقتصاده او يقصدون الى خير او الى هدى او الى نور والذين يظنون ذلك فيما عند هؤلاء الناس بعد تقرير الله سبحانه انما هم الغافلون كذلك يتحدد من قول الله سبحانه قل ان هدى الله هو الهدى المصدر الوحيد الذي يجب على المسلم الرجوع اليه في هذه الشؤون اليس وراء هدى الله الا الضلال وليس في غيره هدى كما تفيد صيغة القصر الواردة في النص قل إن هدى الله هو الهدى ولا سبيل إلى الشك في مدلول هذا النص ولا إلى تأويله كذلك كذلك يرد الأمر القاطع بالأعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويقصر اهتمامه على شؤون الحياة الدنيا وينص على أن مثل هذا لا يعلم إلا ظنى. والمسلم منهي عن اتباع الظن وأنه لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا فهو لا يعلم علما صحيحا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والذي يغفل عن ذكر الله ولا يريد إلا الحياة الدنيا وهو شأن جميع العلماء اليوم لا يعلم إلا هذا الظاهر وليس هذا هو العلم الذي يثق المسلم في صاحبه فيتلقى عنه في كل شأنه إنما يجوز أن يتلقى عنه في حدود علمه المادي البحث ولا يتلقى منه تفسيرا ولا تأويلا عاما للحياة أو النفس أو متعلقاتها التصورية كما أنه ليس هو العلم الذي تشير إليه الآيات القرآنية وتثني عليه كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كما يفهم الذين ينتزعون النصوص القرآنية من سياقها يستشهد بها في غير مواضعها هذا السؤال التقريري وارد في آية هذا نصها الكامل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 الذي تشير إليه الآية العلم الذي يهدي إلى الله وتقواه لا العلم الذي يفسد الفطرة فتلحد بالله الله إن العلم ليس مقصورا على علم العقيدة والفرائض الدينية والشرائع العلم يشتمل كل شيء ويتعلق بالقوانين الطبيعية وتسخيرها في خلافة الأرض تعلقه بالعقيدة والفرائض والشرائع ولكن العلم الذي ينقطع عن قاعدته الإيمانية ليس هو العلم الذي يعنيه القرآن ويثني على أهله إن هناك ارتباطا بين القاعدة الإيمانية وعلم الفلك وعلم الأحياء وعلم الطبيعة وعلم الكيمياء وعلم طبقات الأرض وسائر العلوم المتعلقة بالنواميس الكونية والقوانين الحيوية إنها كلها تؤدي إلى الله حين لا يستخدمها الهوى المنحرف للابتعاد عن الله كما اتجه المنهج الأوروبي في النهضة العلمية مع الأسف بسبب تلك الملابسات النكدة التي قامت في التاريخ الأوروبي خاصة بين المشتغلين بالعلم وبين الكنيسة الغاشمة ثم ترك آثاره العميقة في مناهج الفكر الأوروبي كلها وفي طبيعة التفكير الأوروبي وترك تلك الرواسب المسممة بالعداء لاصل التصور الديني جملة لا لاصل التصور الكنسي وحده ولا للكنيسة وحدها في كل ما أنتجه الفكر الأوربي في كل حقل من حقول المعرفة سواء كانت فلسفة ميتافيزيقيه او أو كانت بحوثا علمية بحتة لا علاقة لها في الظاهر بالموضوع الديني وإذا تقرر أن مناهج الفكر الغربي ونتاج هذا الفكر في كل حقول المعرفة يقوم ابتداء على أساس تلك الرواسب المسممة بالعداء لأصل التصور الديني جمله فإن تلك المناهج وهذا النتاج أشد عداء للتصور الإسلامي خاصة لأنه يتعمد هذا العداء بصفة خاصة ويتحرى في حالات كثيرة في خطة متعمدة تمييع العقيدة والتصور والمفهومات الإسلامية ثم تحطيم الأسس التي يقوم عليها تمييز المجتمع المسلم في كل مقوماته ومن ثم تكون من الغفلة المزرية الاعتماد على مناهج الفكر الغربي وعلى نتاجه كذلك في الدراسات الإسلامية ومن ثم تجب الحيطة كذلك في أثناء دراسة العلوم البحثة التي بد لنا في موقفنا الحاضر من تلقيها من مصادرها الغربية من أي ظلال تلسفية تتعلق بها لأن هذه الظلال المعادية في أساسها للتصور الديني جملة وللتصور الإسلامي بصفة خاصة وأي قدر منها يكفي لتسميم الينبوع الإسلامي الصافي